Och så vill jag وعلى الجماعة العاد راح يمثلون لو بدلوا عين الحغيرة جوب بالبصيره دمهلوا بالنور أو بالنار أو في غدر ما صاغ الخيال أو أوصفوك يا بيت للأوصفوك Kan vi hjälpa? Kan vi hjälpa? Och kan vi hjälpa? Kan vi وعلى الجمال هل عاد راح لو بدلوا اين الخفي او بالبصير داملو بالنور او بالنار او غدير ماخ الخيال او سوقك يا جميل ال موزع في اولى و تنخدع منزع في علاك غريب لو كانت جريب أنوار أخذ بدون سنوط يبرق سناء في غيهة بليل الحلو أقرح شماين زملوط هم أكملوط هدى بكيبك نطيق مهيبك فتصلمون قضع الملوط يجبيني الأوسطون وكمكم نزلح في علا شخصك غريب غريب ونورك بعيد Han ger ham var och jag är medan han. Ibland är vi i gränserna, vi är i gränserna. Vi är i gränserna, vi är i Det gudinje av beslagna elma, han ska komma, jag vet att han